Al-Ghashim asbah mehzun Al-Ghashim بالضف وبيروت نحلف على كل يا سر ما بننساك على دربك لا ما نتخلى ما نفارق والله همك الصجر الميامين منك يا بفادي تعلمنا كيف نعيش بحب ياللي عديد العدا خلي العدو فاني متل انجوم الليل ياللي عديد العدا خلي العدو متل انجوم الليل متل انجوم الليل هذي رجول تشعب جسمو دك يا ابو الليل. ونحلف بحبك يا الفتح مال الزه وخلي رجال الوقت تشعل نيران الحب بالزمن طويل يا.